ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون أ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخذكم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر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 ك ل م ا دعوتهم لتغفر لهم جهارا ع ع ل و ا ا أ ص ب م في آ ذ ن ه ثيابهم م واستغشوا و أ ص و واستكبروا استكبارا ثم إ ن ي دعوتهم جهارا ثم إني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 ولا ت ذ الهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا